اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناء عذاب النار ربنا لا تسخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامه لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا صافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا آمنا. ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا ربي ربنا